بسم الله الرحمن الرحيم لم تر كيف فعل ربك من أصحاب الفين يجعل كيدهم في تضغين وارسل عليهم طيرا أبابين تغنيهم محيارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول